طيب هذا سائل اخر يقول هل الجبرية كفار طبعا كما قلنا يعني القدريه يعني غير الغلاث ليسوا بكفار وايضا الجبرية يعني ليسوا كفارا ايضا يعني اهل العلم لا لا يكفرونهم وذلك لان الذي اوقعهم يعني في مثل هذه البدع هي يعني الشبه القوية التي يعني توجد في مثل هذه المسائل ولذلك يعني أهل العلم يعني لم يكفروهم الله أعلم هذا سائل قال قلت في بداية كلامكم يعني يعني في الدرس الماضي أن الله خلق إبليس شرا محظًا ثم تبين أن أنه خلق لخيرية خفية فكيف نجمع طبعا أنا قلت يعني إبليس هو شر محظ بالنظر إلى ماذا إلى ذاته هو بالنظر إلى ذاته ولكن وراء خلقه كما شرحنا في الدرس الماضي وراء خلقه خير كثير إذا فهو باعتبار نفسه يعني شر ولكنه باعتبار يعني أمور أخرى وراء ذلك يعني في خلق الله تبارك وتعالى له يعني في ذلك يعني خير كثير وكثير جدا كما بسطنا ذلك في الدرس الماضي وما يقول قلت بأن الله خالق كل عامل وعمله يقول فمثلا إذا سرق شخص فهل شاء الله أن يسرق وإن كان كذلك فلما يعاقبه على هذا الفعل طيب هذا السارق لما سرق هل سرق رغما عن الله الله تعالى لم يشاء أن يسرق وهو سرق يعني لو حصل ذلك لا صار هو الرب صح ولا لا يعني هو النار يحكم من إذا يكون في ملك الله ما لم يشأه الله بل ما مشأه هذا الشخص هل تظن أن هذا الشخص سارق رغم عن الله الله تعالى آه لم يقدر على منعه آه طبعا مع هذا الله إذا فهذه السرقة آه شاءها الله تبارك وتعالى بمعنى أنه شاء أن تكون أن تقع وإن كان طبعا الله تعالى لا يريد هذه السرق لا يحبها لا يريدها لا يحبها ولكن شاء الله تعالى أن تكون في هذا الكون ولولما شئت الله تعالى لما حصلت كما قال تعالى ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إذا هذا جواب الشطر الأول وأما الشطر الثاني فلماذا لا يعاقبه لأنه سرق بعدك ها سارق لكان سرق كنكاية وعاقبه تفرح بهذه العقوب ولا لا طيب إذا يعاقبه لأنه سارق ونهاه الله تعالى عن سرقة وعصا وسرقته تمت بماذا باختياره ما كبلش الناس وقالوا له رح سرق وسرق لا بل وقعت باختياره خطط لها و فكر لها ودبر لها وصرق إذن فلهذا عقبه وعذبه إذن فلا إشكال يقول قال الله عز وجل وتلك الْجَنَّةُ التي أُرِثْتُمُوهَا بما كُنْتُمْ تعملون وقال صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ طبعاً الباء في الآية الكريمة سببية بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم وأما الباء في الحديث فهي ليست سببية وإنما هي للمقابلة فالجنة ليست مقابلا لعمالك العمل سبب العمل سبب ولكن الجنة لا تقابل يعني لا تساوي عملك لما نقول مثلا هذا الكاس آه ب مثلا مئة دينار يسوع شراله طيب هذا العشرالات هي قيمة هذا الكاس هذا ما يسوى هذا الكاس ولكن الجنة قيمتها أكبر من عملك قيمة الجنة أكبر من عملك بكثير هذا هو المعنى لن يدخل الجنة أحد بعمله أي أن الجنة التي أدخله الله تبارك وتعالى إياها أغلى وأكبر من عمله بكثير هذا هو المعنى وإن كانت تلك الأعمال التي عملها هي سبب دخوله الجنة كما قال تعالى أورثتموها بما أي بسبب ما كنتم تعملون يقول ذكرتم أن الله تعالى خلقنا وما نعمل فهل تدخل أعمال السيئة كل ما في هذا الكون فهو مخلوق لله ولا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء لم يخلقه الله سواء كانت يعني ذوات أو صفات أو أعمال أو غير ذلك إذن فالاعمال صالحها وسيئها كلها داخلة في خلق الله تبارك وتعالى يقول كيف نجمع بين الإيمان بقدر الله خيره وشره وبين حديث والشر ليس إليك والشر ليس إليه إذن فالشر إذا أضيف إلى شيء فهو باعتبار ذلك المخلوق كما قال, كما قال تعالى ومن شر ما خلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس فالشر باعتبار ذلك المخلوق وأما باعتبار خلق الله تبارك وتعالى بذلك لذلك المخلوق ففعل الله تعالى لا يوصف بماذا؟ بالشر فابليس شر ولكن خلق الله تعالى لإبليس خلق الله فعل الله ليس شرا لأن الله تعالى خلقه كما قلنا لحكم كثيرة وفوائد عظيمة كما شرحنا إذا الفشر؟ لا يضاف إلى الله ويعني أسمائه وأفعاله وإنما يضاف إلى ماذا؟ إلى المخلوق يضاف إلى المخلوق هذا هو الجمع يقول إنسان يقول أنا أحسن الظن بالله فهل هذا يكفيه ويغنيه عن العمل؟ هذا صدق شرح بل الأعمال مطلوبة وهي سبب كما قلنا دخول الجنة أو النار والعياذ بالله يسأل عن معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت طبعا نحن لما تكلمنا عن الكتابة ذكرنا ماذا؟ عدة كتابات كتابات متنوعة فينبغي أن يعلم أن ما في علم الله لا يتغير ما في علم الله لا يتغير ولا يتبدل أبدا ما يعلمه الله لابد أن يقع كما علمه الله فما في علم الله لا يمحى ولا يتغير وما في علم الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ ولهذا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولكن الذي يمحى ويتغير ويتبدل كما قال أهل العلم هو ما بأيدي الملائكة من الصحف كتابات أخرى الكتاب التي في اللوح المحفوظ لا تتغير ولكن هناك كتابات أخرى تكون عند الملائكة مثلا قد تتغير احنا قلنا مثلا الله تعالى إذا أراد خلق يعني الإنسان يعني يكون أربعين يوما نطفا إلى آخره في الشهر الرابع يرسل الله تبارك وتعالى إليه ماذا؟ ملك فيأمره بكتابة ماذا؟ بكتابة رزقه وأجله ونحو ذلك إذن هذه الكتابة تختلف عن ما في اللوح المحفوظ هذه الكتابة بأيدي الملائكة وأما الكتابة الأخرى فهي في اللوح المحفوظ فالكتابة فال التي بأيدي الملائكة قد تتغير قد تتغير وقد تتبدل فمثلا يقال لهذا الملك اكتب اجله كذا فيكتب اجلا ماذا معينا. ولكن هذا الشخص سيصل مثلا رحمه وصيدة الرحم من اسباب ماذا زيادة العمر فيتغير ماذا؟ عمره عند ماذا عند الملك وأما عند الله تعالى فلا يتغير لأن الله تعالى علم بأن هذا الشخص سيصل ماذا رحمه وسيكون عمره كذا ولكن ما في يد الملك الملك طبعا هو يعني مجرد يعني مأمور يعني يؤمر بكتابة ما يعني يلقى إليه أكتب كذا فيكتبه ولكن هناك أشياء ترتبط بأسباب معينة فإذا تحققت تلك الأسباب تغيرت تغيرت فتتغير مثل هذه الأشياء وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني هناك أشياء يعني تكتبها الملائكة وتبقى ثابتة لا تتغير وهناك أشياء تتغير هذا ما في أو ما يكون في صحائف ماذا الملائكة وأما ما في علم الله تبارك وتعالى وما في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل وعلى هذا تحمل يعني الأحاديث التي جاء فيها النصية الرحم مثلا تزيد ماذا في العمر تزيد في العمر فنقول هذه الأشياء هي أسباب زيادة ماذا العمر هي أسباب لزيادة العمر وإذا زاد عمر الـ الـ الـ الإنسان فإنما يزيد في ماذا في صحائف الملائك وأما في ما عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وما علمه الله تبارك وتعالى فإنه لا يتغير ولا يتبدل هذا يسأل يقول هل مشيئة الله عز وجل مشيئتان كونية وشرعية الجواب لا الإرادة هي التي تقسم إلى نوعين إرادة الله تعالى قد تكون كونية وقد تكون ماذا قدرية الإرادة إرادتان إرادة شرعية وإرادة ماذا قدرية وأما المشيئة فهي قدرية فقط المشيئة لا تتنوع إلى هذين النوعين يقول قول بعض الناس الله غالب تحججا بفعل المعاصي وترك الواجبات يعني يقول هذا هل هذا من الجبر طبعا يعني من يقول هذا يعني فيه يعني شبه بالجبرية طبعا الذي يتحجج او على المعاصي بالقدر فهذا من مذهب الجبرية والعياذ بالله يقول كيف نوفق بين آية المثاق ألست بربكم وبين أن الكافر إذا لم تبلغه الرسالة فإنه لا يدخل النار هذا أيضا من رحمة الله فالله تعالى كما قلنا أخذ ماذا المثاق على العباد ثم يعني لما خلقهم فطارهم أيضا على التوحيد وكذا ومع ذلك فإنه لا يعذب الناس حتى يقيم عليهم الحجة الرسالية قل ثبت في السنة أن الدعاء يغير القدر فكيف ذلك وكل شيء في اللوح المحفوظ احنا قلنا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولكن ما في أيدي ماذا الملائكة قد يتغير طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك